ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله يختلف الناس يختلف الناس بعضهم عن بعض فهذا يوصف بالطيب وهذا يوصف بغير ذلك تجد الاخوه من اب واحد وام واحده يختلفون كما بين السماء والارض ما الذي يجعل الناس يختلفون لا اقصد في الوانهم واجناسهم فانهم لا يملكون الوانهم ولا اجناسهم انما هذا هو خلق الله لكن الحديث عن الاعمال عن الطيب والخبث عن الصلاح والفساد ما شر انقسام الناس الامر ايها الاخوه يرجع الى القلب الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا وان في الجسد مضغه قطعه لحم اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فاذا لمست يا اخي المسلم في اعمالك وفي خصالك شيئا لا يسرك فابحث في امر قلبك ولذا ايها الاخوه فان للقلوب شانا عظيما في كتاب الله عز وجل لها اوصاف واسماء وفي ايات كثيره يبين الله عز وجل امر القلوب وكيف انها هي التي تؤثر في مسار هذا الانسان القلوب ايها الاخوه ثلاثه لا رابعه لها قلب سليم نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اصحاب القلوب السليمه لا نجاة يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم النجاة ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقلب أصحابه رضي الله عنهم تلك القلوب الطاهرة التي تقوم تشع نورا وصل الى جوارحهم والى السنتهم فلم يصدر عنهم الا الطيب هذا القلب السليم هو الذي يجب ان يجاهد كل واحد منا ليصل الى هذه المنزله هذا هو القلب الاول القلب الثاني هو القلب الميت وهو قلب الكافر اعاذنا الله واياكم وقلب المنافق وهو قلب لا حياه فيه لانه واقف مع شهواته اعمى عن الحق قد يوجد عند بعض الكفار شيء من العطف والرحمه وبعض المشاعر الحسنه والاعمال التي توصف بانها اعمال حسنه هل هذا ناشئ من نور القلب لا ليس ناشئا من نور القلب والبصيره لكنه راجع اما الى اصل الفطره التي لوثت بالكفر واما راجع الى السعي وراء المصالح الدنيويه والله عز وجل يقول من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها يعني في الدنيا وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اما في الاخره فليس لهم الا النار قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لانهم ليسوا من اهل الايمان اما القلب الثالث وهو الذي نريد ان نقف عنده يسيرا فهو القلب المريض القلب السليم عرفناه والقلب الميت عرفناه فما شان القلب الثالث فما شان القلب الثالث القلب المريض هذا القلب دخلته الشبهات والشهوات حتى شغلته عن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا القلب على درجات مثل سائر الامراض حسب المرض وحسب ما فيه من الشبهات والشهوات كثره وقله يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول عن مرض القلب يقول هو نوع هو نوع من الفساد يحصل للقلب يفسد به تصوره وارادته فتصوره يفسد بماذا بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق او يراه على خلاف ما هو عليه ويفسد الاراده حيث يبغض الحق الدافع ويحب الضار بعض المسلمين عنده شبه شبهات في كثير من الاعمال في كثير من التصورات في كثير من المواقف موقفه من العبادات موقفه من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده شبه ظلمات بعضها فوق بعض تؤثر في القلب ثم يقول رحمه الله والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت القلب له موت فالقلب ومرض وحياه وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفائه اعظم من حياه البدن وموته ومرضه وشفائه انظروا ايها الاخوه الان الموت مصيبه اذا مات لاحدنا ميت مصيبه حتى ان الانسان يختل في تفكيره واحيانا لا يستطيع ان يتكلم وبعض الناس ينهارون الموت سماه الله عز وجل المصيبه قال فاصابتكم مصيبه الموت يقول شيخ الاسلام ما يعتري القلب من هذه الامراض اعظم مما يصيب البدن فموت القلب والله اعظم من موت البدن اتريدون التصديق من كتاب الله اسمعوا فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور أيها الإخوة انظروا كيف وقع الموت علينا لكن كيف إذا ماتت القلوب ما هو الوقع الذي يكون على الناس أمراض القلب أيها الإخوة ذكرت في القرآن تحت أسماء وانتبه يا تالي القرآن انتبه يا من تحب كلام ربك إذا فتحت المصحف وقرأت فانتبه إلى ما تحب يقصه الله عن القلوب اسماء كثيره لامراض القلوب منها الزيغ والطبع والصرف والضيق والحرج والختم والاقفال والاشراب والقساوه والاسمئزاز والشك والله والنفاق وغير ذلك المرض قد يصل احيانا الى الموت نسال الله العافيه كالختم والنفاق وفي كل هذه الالفاظ ايات لكن المقام لا يسمح لعرض هذه الايات كلها مرض القلب ايها الاخوه اذا اهمل اذا اهمل قد يوصل صاحبه الى الموت يعني موت القلب نسال الله العافيه والسلامه روى الامام الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اخطا يعني اذا فعل معصيه مخالفه ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء نكته سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حديث صحيح كثره المعاصي وعدم المبالاه بها تجعل القلب ايها الاخوه يصدى كما يصدى الحديد ويسود حتى يطبع عليه حتى يطبع عليه ويغطيه غطاء كثيف يحجب عنه نور الايمان ويفقده الحساسيه شيئا فشيئا حتى يصل الى درجات متقدمه من المرض وربما نسال الله العافيه هي موت يقول مجاهد عن قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يقول هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه فقلبه محاط بغشاء فمن اين يستمد النور ومن اين يستمد الخير روى الامام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا الحصير ايها الاخوه عيدان صغيره مصفوفه بعضها بجانب بعض هذا الحصير الذي كان الناس يستخدمونه مكان السجاد الان الذي عندنا الحصير كيف يعد الحصير عيدان صغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير يعني القلوب على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه الفتن ايها الاخوه والشهوات تتتابع على القلب كما ينسج الحصير تشبيه عجيب عودا عودا قلب المؤمن مثل الصفاء وهو الحجر الاملس الصلب لا يعلق فيه شيء ولا تضره فتنه واما غير المؤمن فان الفتن والشهوات تؤثر في قلبه وتشوه صفاءه حتى يكون مربادا والمربد يعني يكون لونه اسود اسود مع يسير بياض الغالب فيه السواد ولكن فيه بياض فاذا تمادى تمادى الانسان من تنبه واهمل فاذا تمادى ولم ينتبه ولم يتب اختفى هذا البياض القليل الباقي وعم السواد نسال الله العافيه والسلامه وهناك وصف آخر لهذا القلب المفتون بالدنيا المفتون بالشهوات الذي لا يفكر إلا في شهواته ولا الذاته حتى لو كانت حراما لا يبالي يشبه بالكوزي المجخي وهو الكأس المائل المنكوس هذا الميل كان في بدايته قليلا بحسب ما تسرب اليه من الفتن الكاس الان اذا كان في وضعه الطبيعي فانك تستفيد منه فتصب فيه الماء واللبن والشراب الطيب فتستفيد منه اذا املته قليلا بدا ينسكب منه شيء مما فيه فلا يمسك الا بعض السائل انظروا ايها الاخوه في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبه القلب بهذا الكاس المائل في بدايته الميل قليل كلما جاءت فتنه وشهوه مال اكثر ثم ازداد ميله حتى ينقلب نسال الله العافيه وينتكس الكاس اذا انتكس ما فائدته كيف يستفاد من كاس مقلوب لا يصب فيه شيء فالى متى ايها الاخوه لا ندرك اثر هذه المعاصي والمخالفات على قلوبنا بعض الناس يقول الحمد لله انا اصلي احسن من غيري انا افضل بكثير من بعض الناس وهو يقترف المعاصي ليل نهار ولا ولا يخطر على باله هذه الاحاديث التي فيها من الدقه ما سمعتم حتى نسال الله العافيه يصل الى مرحله حتى التوبه ربما لا يستطيع لكثرة توغله في ميادين وانفاق من المعاصي والظلمات ربما لا يستطيع الخروج منها الا ان يشاء الله فالله الله ايها الاخوه بالقلوب الله الله بالقلوب من صلح قلبه صلحت اعماله ومن فسدت اعماله والله انه لكاذب اذا زعم ان قلبه طيب نسال الله تعالى ان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يجعلنا هداة مهتدين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 اما بعد فيا عباد الله جاء عن حذيفه رضي الله عنه وهو راوي الحديث الذي مر معنا يقول رضي الله عنه القلوب اربعه هذا تقسيم لحذيفه يقول قلب اجرد فيه مثل السراج يزهر الله اكبر هذا قلب المؤمن وقلب اغلف عليه غلاف نسال الله العافيه هذا مغلف مغلق وقلب منكوس وقلب مصفح فاما القلب الاغلف فقلب الكافر واما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم انكر نسال الله العافيه واما القلب المصفح فقلب فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقله يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحه يمدها القيح والدم فاي المادتين غلبت على الاخرى غلبت عليه سبحان الله انظروا الى التشبيه ان نبته كيف تنبت يمدها الماء من عروقها هذا النور نور الايمان نور الوحي فتنبت النبته ولكن القرحه ما الذي يجعلها قرحه ناتئه مزعجه لصاحبها ما ياتيها من المدد من القيح اعاذنا الله واياكم ومن الدم الفاسد الدم الفاسد والقيح هذا هو المعاصي والماء الطيب هو نور الوحي القلوب تمد بهذا وهذا فاختر لنفسك ايها الاخوه كيف يكون قلبك اتريد ان يكون قلبك مثل هذا الجرح الناتئ الذي يمتلئ صديدا او ان يكون قلبك مثل النبتة الطيبة فيا اخي المسلم عليك ممداد قلبك بالماء الطيب الصافي المتمثل في الاقبال على الله الاقبال على الطاعات وهجر المعاصي قدر الاستطاعه والحرص على مجالس الطيب وهجر مجالس الذور والمعاصي احذر ان تمد قلبك بالصديد والقيح وهل هما الا الذنوب والشبهات وصدق الامام عبد الله ابن المبارك عليه رحمه الله يقول رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاءه بالذكر ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم قلوبا طيبة سليمة وان يعيذنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك ان تطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح احوالنا في كل شيء اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا انت من علينا بتوبه صادقه قبل الموت وشهاده خالصه عند الموت وجنه ونعيما بعد الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم, على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين اللهم كن وليا ونصيرا لاخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انزل عليهم نصرك وتأييدك وتثبيتك يا رب العالمين اللهم عليك بكل اعداء الدين